يستضعف طائف فمن منهم يدبح ابنه أوهم يستحي إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة, ونجعلهم أئمة نَجْعَلُهُمْ وَرَثَةً وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِي الْعَيْنِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان في الفرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ان ينزف علينا او نتدخله ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا ذا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على ذا أهل بيت يكفلوا له لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى ذا أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم, ولتعلم أن وعد الله حق ولكن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 ولما توجهت القامدين قال عسى ربي قال عسى ربي أيهديني سواء السبيل ولما وردنا أمدين وجد عليه أمم من الناس يسكون وجد عليه أمم من الناس يسكون ووجد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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجر قوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على ذا أن تأجرني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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلَ وَسَارَ أَهْلِي أَنَّسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُشُوٌّ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لَعَلِي لَعَلِي أَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْلُوْنَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْمُقْتَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا أن مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَا ولا ولا مدلرا ولم يعاقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج البيضاء من غير سوء وضمّ إليك جناحك من الرحب فذلك برهان لمن ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 إِنِّي أَخَافُ أَن يَكذِّبُون قال سَنَشُدُّ عُقْدَةَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ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 واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوه أنهم إلينا لا يوجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى نار ويوم القيامه لنصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه ويوم القيامتهم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعدما اهلكنا القرون الاولى بصائر بصائر والناس وهدوم ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أن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 يرب بك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما اتاهم من الذكر من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبه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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِن هَٰذَا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 مرتين بما صبر ويدرون بالحسنات السيئة ويدرون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم يفقون وإذا سمعوا اللغة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا أولم نمكن لهم عرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم مِنْ من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمنا رسوله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 وَيَوْمَ يُنَادُون فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَنِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 نهارا لتسكنوا فيه ولتبتغو لتسكنوا فيه ولتبتغو من فضله ولا علّكم تشكرون ويوم ينادين فيقول أين شركاؤيا الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهدا فقلنا هاتوا برهانكم تعال ان ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وقال الذين أهود العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصر له من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانا بالامس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا